يريد الله ان لا يجعل لهم حرما في الاخره يغلبهم عذاب نظيم ان <تصفيق> الذي نش ت قُب قراب إم لَ يبُرله غ شيء وَدهُ The <laughs> ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان Boom. Mm -hmm. بل هو شر لهم سيطور want <laughs>